اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلاله صلى الله عليه ماذا وقد نشر الإله نحوشا في الكتب بينها لنا سبيانا صلى الله عليه صلى الله الذي إن لما من حكمه الإحسانا لتؤمننا وتنصرون وتسبحوا نحوانا رحمة الله عليك لنبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم لذلك رتب تلوانا رحمة الله عليك فهو مقدم يمجون تحت لواء نادانا الله عليه المسلم أول شافح ومشفع أنا أصل لا دعانا حتى هنا درفا وسلسطا وقل يسمع لذونك نجم تبانا. كبانا والمحمد الله جل بهده ولا أولا آتي أحمده ايجي على الله عينا فنبد حباك الله منه حلالا واشوف يعطيك فترضى جل منه معطيك ذا صراحا صراحا صراحا محمد كي ما تزيح